ngelap papa nasi nah masuknya nah. ke mamad dan mun nabiy muhammadin alaihi wasallam yantala baina laibanti baina ilahi allah nurun nabiy نور النبي الله. نور النبي محمد عليه الله الله نور النبي نور النبي محمد نور النبي نور النبي محمد ينتل بين العباد دي يا تلالا بين العباد يا تلالا بين لبا يا تلالا بين لبا للمسلمين وخيره يا رسول الله يا مسلماً <سؤال> <سؤال> للمسلمين وخيره يتوالى وخيره يتوالى للمسلمين وخيره صلى الله, صلى, صلى, الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <اللليه> <اللليه> الله صلى عليه نور النبي الله عليه نور النبي الله صلى عليه نور النبي محمد يتلالا يتلالا يتلالا للمسلمين نور النبي محمد يا بين العباد يا بين العباد يا بين, بين العباد للمسلمين وخير لا إله إلا الله ويدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل Kau tak warud, menterasul, menterasul, menterasul. Dahwin dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, dahwal, Rahim anda, wajah Ya mukadam, anda tercintu, walih angeliq, nila'l mautul. Ya mukadam, anda tercintu, walih angeliq, nila'l